وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُفُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةِ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِينَكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ عالم الغيب لا يعزف عنه مبقال ضرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مؤين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معافزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم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 يُنَزِّئُ بِوُجُومٍ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ افْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَن بِهِ إِنَّ بَلِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا ظَلْتَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ شَأْ نَخْسِبْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ مُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبِدٍ مُنِيمٍ ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أولي معه والطير وألمنا له الحديد أنعمل فالغاة وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون تصير ولسليمان الريح أدوها شهر ورواحها شهر وأزلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه وَمَن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يجاء مما حارب وتماثيل وجبال كالجوار وجبال كالجوار وقذور الرأسيان يعمل آل داود شكرًا وقليل من عباد الشقوق. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ نَادَى هُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِنَّا دَنَوْا الْأَرْضُ تَأْكُلُ مِنْ زَادِه فَلَمَّا قَرُبَتْ دَرَجَتُ الْجِبِّ نُوحِي إِلَيْكَ أَنِ ٱذْكُرْهُمْ فَقُلْ كَمْ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 بلد طيب ورخ غفور فأعرض فأرسلنا عليهم زين العرب وذدناهم ونزلناهم جنتيهم جنتين ذواتي أكن أَوْدَيْنَا أُكُلَ الْخَمْطِ وَأَذْنًا وَشَيْئًا مِنْ ذِكْرٍ قَلِيلِ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّذِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرًا قرا ظاهر دون وقذفنا في السير سير فيها ليليا وأياما آمنين فقالوا ربنا لعل بين أزفارنا وقلمو أنفسهم فجعلناهم فجعلناهم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 وما كان له عليهم من سؤال إلا لنا علم إلا لنا علم من يؤمن بالآخرة من هو منها في شك ورفق على كل شيء حميد قل ذو الذين زعمتم من دون الله لا يملكون من طال ثروة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرث وما لهم منهم من طهير ولا تنفع الشباب عنده إلا لمن أذن له حتى إذا مزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرضقكم من السماوات والأرض قل الله وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ مُذَنَّاً أَوْ فِي ظُلَلٍ مُبِينٍ كُلَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا أَمَّا يَفْتَحُ بَيْنَنَا ۚ يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقكم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه زاعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين ولو ذرائذ ظالمون موقون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يرجع بعضهم إلى بعض القول الذين الصغيرون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 وقال الذين استطيبوا للذين استكبروا بالمكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أنزادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يرزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا بقريه من نذير إلا قال مدرؤه إلا قال مدرؤه إنما أرسلته وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعددين قل إن ربي يبثق الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أموالكم في الذين خلبوهم عن دنا الزلفاء إلا من آمن إلا من آمن وعمل صالحاً فأولئك لهم جذاء الضعف مما عملوا وهم بالغرف والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي ينزق الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو غير الراضين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعملون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون لأن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضهم لبعضهم نفعا ولا ضرا ونقول للذين ولم يُذُقوا عذاب النار الذي قدوا فيها تكذبون، وَهِذَا أَذَلَّ عَلَيْهِمْ آيَاتٌ مِنَ الْقَدِيمَةِ قَالُوا قَالُوا مَا وَرُبَّنْ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا ادُّكٌّ مُدَّرَى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا زَحْمٌ مُبِينٌ وَمَا آتَيْنَاهُمْ إن كتبه درسونها، وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، وقذّب الذين من قبلهم، وما بلغوا معشر ما أتيناهم. وَمَا ذَلَّقُوا مَعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا بِسُنِّي فَكَيْفَ كَانَ الذِّكْرُ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مُسْلِمِينَ وَغِرَّانَاكُمْ مَا ذَكَرْتُكُمْ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 نرو جميع قريب ولو ترى إذ فزع فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمن به وأن لهم السناج من مكان بعيد وقد كفروا به من وقبل ويقضون بالغيب من مكان بعيد، وحين بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياءهم من قبل، إنهم كانوا في شك مريضين.